من فناء أبو الحسن الشافعي في أحزابه رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن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 أبلنا من نعمك ما علمت لنا فيه رضاك واكسنا كسبة تقينا بها من الفتن في جنيع أطاياك وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك يا الله يا عظيم يا علي يا كبير نسألك الفقر مما سواك والغني بك حتى لا نشهد إلا إياك والطف بنا لطفا علمته يصلح لمن وآلاك لمن واناك واكسنا جلابيب في الأنفاس واللحظات واجعل لنا عبيدا لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما تريد تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حزنا كذلك وقد أجبته كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك في ما تريد كما يتأمّن بياك ورسولك وخاصة الصّديقين من خلّقك. إنك على كل شيء قدير اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكموا بين عبادك فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك والويل لمن لم يعرفك بل الويل ثم الويل لمن أقرى بوهدانيتك ولم يرضى بأحكابك اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه نطائف رحمتك وكل وجد يحجب عنك فنسألك أي والله فقد تصحبه ألوار محبتك فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه فهب لنا من مواهب السعداء وعصنا من موارد الأشقياء اللهم إنا قد عجزنا دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم فكيف لا نعجزنا جزء عن ذلك من حيث لا نعلم ما لا, لا نعلم، وقد أمرتنا ونهايتنا، والمدح والذم. ألزمتنا فأخ الصلاح من أصلحته وأخ الفساد من أغللته والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك فلا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا شديد البطش يا جبار يا قهار نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من شر الحصاد على من أنعمت ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عز الدنيا بالإيمان والمعرفة وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيتك وتعلقت به قدرتك وأحاض به علمك واكفينا شر ما هو غد لذلك وأكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك وهب لنا حكمة الحكمة بالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة وتول قبل أرواحنا بيدك وعل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا حكيم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلوق واغفر لنا ذنوبنا واقضعنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز لك مقارين السماوات والأرض تبسد الرزق لمن تشاء وتقدر فبسد لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك ومن رحمتك ما تعول به بيننا وبين نقامك ومن حلمك ما يسعنا به عفوك واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك واجعل لنا برزخا بيننا وبين واجعل خير أيامنا وأسعدنا يوم لقائك وزحسنا في الدنيا النار الشهوة وادخلنا بفضلك في مياد الرحمة واكتنا من نورك جلابيب العصمة واجعل لنا ظهيرا من عقولنا منا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا مصيرا وهب لنا مشاهدة فاصحبنا مكالمة وافتح أسماعنا وأبصارنا وذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك وارحمنا إذا صينا باتم منا ترحمنا به واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منا وما تأخر والطف بنا لتفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك فإنك بكل شيء علي اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا نهينا اللينا وعطنا مع ذلك ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر كما أخبر به رسولك صلى الله عليه وسلم حسب ما علمته بعلمك واغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخا بينهم وبين عدائك إنك على كل شيء قدير وعفظ علينا من بحر كرمك وفضلك وجودك وعفك حتى تخرج من الدنيا على السلامة من وبالها واجعل لنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها وأرأف بنا رأفة العبيب بعبيبه عند الشدائد ونزولها وارحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك وقد أبهمت الأمر علينا لنرجوها ونخاف فأمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا وعطنا سؤلنا فقد أعطيتنا الإيمان من قبل. نسألك وكتبت وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن بما به ترجمت فنعم الرب أنت فلك الحمد على ما أنعمت واغفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء ولا بكفران نعمي وحرمان الرضا ولا بكفران نعمي وحرمان الرضا اللهم رضينا بقطائك وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد أنك وهب لنا حقيقة بك والتوكل عليك حتى لا تخاف غيرك ولا نهج غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك وأوزعنا شكر نعمائك وغطينا برداء عافيتك وانصرنا باليقين والتوكل عليك وأسفر وجوهنا بنور صفاتك والرحكنا بشرنا اليوم القيامة بين أوليائك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيد يا من هو هو هو في علوه قريب يا ذا الجلال والإكرام يا محيطا بالليالي والأيام أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب وإن ذلك لواقع ما له من دافع إن لم ترحمني لا إله إلا الَّذِي تَسْبُحُ حَامِدًا كَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ شَكَا إِلَيْكَ يَعْقُوبُ فَخَلَّصْتَهُ مِنْ حُزْنِهِ وَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ من بَصَرُهُ وَجَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ ولقد ناداك نوع من قبل فنجيته من كربه ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضُرِّهِ ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه وَلَقَدْ نَادَكَ زَكَرِيَا فَوَهَبْتَ لَهُ وَلَدًا مِّنْ صُلْبِهِ بَعْدَ يَأْسِ وَكِبَرِ سِنِّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَزَلَ بإبراهيم فَمَا من مِن نَارِ آدُهِي فَأَرْجِيتَ يَطُرُّ أَهْلَهُ مِنَ الْعَذَابِ النَّازِلِ بِقَوْمِهِ فَهَانَ دَاءٌ بِدُكَائِنِ بِجَمِيعِ مَا عَلِمْتَ فَأَنَ وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظم إجراني فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن أصاك وأعرض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 يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا من هو هو هو يا هو إن لم نكن لرحمتك أهلاً أن نالها فرحمتك أهل أن نالنا يا رباه يا مولاه يا مغيث من أصحاهم أغثنا يا ربي يا كريم وارحمنا يا بر يا رحيم يا من واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم اللهم يا بديع السماوات يا قيوم الدارين يا قياما بكل شيء يا قياما بكل شيء يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت كلنا وليا ونصيرا وآمنا بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا أنت اللهم إنا نسألك الخوف منك فيك والمحبة لك والشوق إليك والأنس بك والرضا عنك والطاعة لأمرك على بساق مشاهدتك ناضرين منك إليك وناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا سميع يا بصير يا مريغي يا قدير يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو هو يا هو أسألك بعظمتك التي ملات تركان وعرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك بمبر التي وسعت كل شيء فبعينك المحيط بكل شيء وبإرادتك التي لا ينازعها شيء وبسمعك وبصرك القريبين من كل شيء يا من هو أقرب إلي من كل شيء آمنت بك وبأسمائك وصفاتك ومن محمد رسولك صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يرحمني غيرك ومن ذا الذي يسعدني سواك فارحمني وألني سبيل الرشد واهدني إليه سبيلا وأرني سبيل الغي وجنبني إياه سبيلا وأصعبني منك الحق والنور والحكم والعقل والبيان واحرسني بنورك يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتاح افتح قلبي بنورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك وقدر عني بنور قدرتك وأحيني بنور حياتك وَاجْعَلْ مَشِيئَتِي مَشِيئَتَكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِنُورِكَ بِقُدْرَتِكَ وَعَاطِنِي مِنْ فَضْلِكَ وَمَنِّعْنِي مِنْ كُلِّ عَاتُو هو لك من كل عدو هو لك ومن كل شيء يشغلني عنك وهبني لسانا لا يفتر عن ذكرك وقلبا يسمع بالحق منك وروحا يكرم بالنظر إلى وجهك الكريم وسرًا ممتعًا بحقائق قربك وعقلا حميدا لجلال عظمتك وزيّم ما ظهر وما بطن مني بأنواع طاعتك يا الله يا سميع يا عليم يا عزيز يا حكيم إلهي عظمتك ملأت قلوب أوليائك أصغر لديهم كل شيء لا قلبي بعظمتك حتى لا يصغر ولا يعظم عليه شيء واسمع لدائي بخصائص لطفي فإنك السميع لكل شيء إلهي معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية وفي أيهما أخاف وفي أيهما أرجوك إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم تدعني خلفا وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك فلم تضع لي رجا فليت كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع أصياني فبالسر جامع الدال عليك لا تدعني لغيرك إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا غفار يا منعم يا هادي يا ناصد يا عزيز لا إله غيرك أنت العقل المبين يا عالم السر وأخفى يا ذا الكرم والوفاة يا ذا الجلال والإكرام يا قريب أنت القريب وأنا البعيد قربك قد آيسني من غيرك فبعدي انك ردني الى الطلب اليك فكلني بفضلك حتى تمحو طلبي بطلبك انك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا دائما جزيلا جميلا كما يحب ربنا ويرضى اللهم إني أشكوا إليك ضعف قوتي. وَقِلَّةُ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى الْمَخْلُوقِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِثْلِي إِلَى مَن تَكِلُنِي إِلَى عَذَابٍ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَم إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ قَدْ مَلَكْتُهُ وَأَمْرِي إِن لَّمْ يَكُن لَّكَ غَالِبٌ فلا فالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي ملأ كان عرشك وأشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترطى ولا قوة إلا بك ربي أشعر أشكو إليك تلون أحوالي وتوقف سؤالي وضعف قوتي وحيلتي وحالي يا من تعلقت بلطيف كرمه عوائد آمالي يا من لا يخفى عليه خفي حالي يا من يعلم عاقبة أمري ومالي ويعلم نطقي قبل سؤالي رب إن ناصيتي بيدك وأموري كلها راج إليك وأحوالي جميعنا لا تخفي عليك وآلامي أحزاني، وهمومي وغمومي وكربي وشدائدي معلومة لديك يا من إليه مرجعي ومآبي يا من يعلم خفي سري وعلانية خطابي ويعلم ما علة ألمي وحقيقة ما بي اَنتَ مَلْجَئِي وَوَسِيلَتِي وَذُخْرِي وَعُمْدَتِي إِلَيْكَ أَرْفَعُ بَثِّي وَحُزْنِي وَشَكْوَايَتِي وَرَجُوكَ لِبُرْءِ الْعِلَّةِ وَرَفْعِ الْغَمِّ وَبَلِيَّتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي إِلَهِ بَابُكَ مفتوح للسائلين وفولك مبذول للنائلين من وإليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل يا من إليه ترفع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا من له الدمام والبقاء يا من قدر السعادة والشقاء عبدك قد ضاقت به الأسباب غلقت دون الأبواب وأنت المرجول كشف هذا المصاب وإزالة كل حجاب يا من إذا دعي أجاب يا ها سريع الحساب يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا مسخر السحاب يا رفيع الجناب رب لا تحجب دعوتي ولا تكني إلى حولي وقوتي فقد ضاق صدري وتعيرت في أمري وأنت العالم بسري وجهري المالك لنفعي وطري القادر على شراح صدري وتيسير عسري وتسهيل أمري وفكاك أسري وتفريج كربي وتري رب ارحمهم رب ارحم من عظم مرطه وعز شفاهه وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه وشفاؤه يا من غمر العباد فضله وأطاؤه ووسع البرية جوده ونعماؤه هانذا عبدك محتاج إلى ما عندك فقير إلى رحمتك منتظر إلى رفتك وجودك وكرمك وإحسانك ونعمك وعفوك ومغفرتك فأنا مذنب أسأل منك الغفران وجاني خايف أطلب منك الصفحة والأمان وَمُسِيءٌ عاصٍ أرجو منك العفو والامتنان وفقير أمل من كالجود والإحسان فعسى توبة منك تجلو بأنوارها ظلمات الإساءة والأصيان وعسى مغفرة منك وعف يفك أسري يا رحمن سائل باسط يد الفاقة الكلية يسأل منك الجود والعطية يا ربي يا ربي يا ربي ارحم من لاقت عليه الألوان ولم تؤنسه الثقنان يا من لا يسكن قلب المحب إلا بقربه فلا يحيى نبو المشوق إلا بوته وحبه يا من أنس عباده الأبرار وأحبابه المصطفين الأخيار وأولياءه المقربين الأطهار بمناجاته وأسراره وإنداده وأنواره يا من أمات وأحياره وأقصى وأدنى وأسعد وأشقى وأفقر وأغنى وأطل وهدى وعافى وأبلى وقدر وقطى وأطاء وجلى كل ذلك بعظيم تدبيره وخفي لطفه وسابق تقديره ربي أي باب غير بابك وأي مولى يقصد غير جنابك وأي رحاب فسيح يطلب غير رحابك أنت العليم العظيم الرؤوف الحليم الجواد الكريم الذي لا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم ربي لمن أقصد وأنت المقصود وإلى من أتوجه أنت الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن ذا الذي أسأل وأنت الرب المعبود وهل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملك إله غيرك فيرجى وإليه يسعى أم هل كريم غيرك فيطلب منه العطاء أم هل جواد سواك فيسأل منه الرضاء أم هل حليم غيرك هينال منه الفضل والنعمة؟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 أم هل رأف نغيرك للعابد الفقير ياتجد عليه؟ أم هل ملك سواك تبسط الأكف بالدعاء إليه؟ فليس إلا ترذك وجودك لقطاء الحاجات وليس إلا فضلك ونعمك لإجابة التعوات يا من لا ملجأ ولا من جى منه إلا إليه يا من يجير ولا يجار عليه ألهمتنا فعرفنا وفهمتنا فهمنا وعلمتنا فعلنا غيرك هابدا رب فيرجا ام جواد ثم فيسئل من اهل عطا و قد جفالي القريب وملني الطبيب واشتدت بالكرب والنحيب وأنت الودود القريب الرؤوف المجيب المجيد الحبيب المعافي الطبيب ربي إلى من اشتكي وأنت تعليم القادر أم إلى من التجيئت وأنت الكريم الساتر أم بمن استنصر وأنت الولي الناصر أم بمن استغيث وأنت القوي القاهر أَمَن ذَا الَّذِي يَجْبُرُ كَسْرِي وَأَنْتَ من الْقُلُوبِ جَابِرٌ أَمَن ذَا الَّذِي يَغْفِرُ دَنْبِي وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْغَافِرُ أَنْتَ الْعَلِيمُ بِمَا فِي السَّرَائِرِ الْخَبِيرُ بِمَا تُخْفِيهِ الرَّمَائِرُ الْمُتَلِعُ أَنَا مَا تَحْوِيهِ الْخَوَاتِرُ يَا مَنْ هُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ قَاهِرٌ يَا مَن هو ومطلع عليهم وناطر يا من هو قريب وحاطر يا من هو الأول والآخر والباطل والظاهر يا إله العباد يا كريم يا جواب يا صاعب الجود والكرم والإحسان يا ذا الفضل والمعنى نعام والغفران يا معرضي وأنت طبيبي يا مسقبي وأنت حبيبي فلمن يا ربي أشتكي ضعف حالتي وأنت عليم يا إلهي بعلتي حقيق علي أن أشتكي إلا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 يا من بوسع أطائه وسعة رحمته وجزيل فضله وجميل منته تبسط الأيدي ويسأل السائلون أعطني من فضلك العظيم وجد علي برفتك العميم أنت يا رب بحالي عليم فرحا بجودك عبدا ما له سواك ولا علم ولا عمل له ولا مقصد إلا إياك يا من به فقتي ورجائي يا من يسمع تضرعي وندائي يا من ترفع إليه شكايتي ودعائي يا مفرج الكربات وغافر الخطايا وقاضي الحاجات ومستجيب الدعوات. ومجلي المهمات ورافع الملمات وكاشف الطلبات ودافع البليات وساتر العورات ورفيع الدرجات وإليه الأرض والسماوات رب رحم من ضاقت به الحيل ولا أعلم ولا عمل يا من عليه المتكل يا من إذا شاء فعله ولا يسأل عما يفعله يا من لا يبرمه سؤاله من سأله رب أنت الذي بقدرتك خلقتني وبرحمتك هديتني وبنعمتك ربيتني وبلطفك عذبتني وبجميل سترك سترتني وعلى فضلك العميم وكلتني وفي أحسن سورة ما شئت ركبتني وفي عوالم اتداعك أبديتني وفي خير أمة أخرجت للناس أخرجتني فأتمم علي نعمتك التي لا تحصى وكم من لدي أياديك التي تنسى واجعلني ممن هدى واهتدى ومن سبقت له منك الحسنى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقد علمت ما كان وما يكون منا وتقدس علمك الأعلى وجر القلم بما شئت من القطاب فليس لنا إلا ما إليه وفقتنا ولا مفر لنا عما أردته منا فداركنا بخفي لطفكة ووسيع رحمتك وفسيح أمالك وجميل مغفرتك وحفنا بعفك وارطاك وأنلنا كل ما سألناك وصل وسلم على الذات المصطفاوية والقضرة الأصلية والفيضة الرحمنية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 اللهم بسطمة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك برماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقب يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك الأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكرما مكربي عائدا إليه يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف فعلا يعقوب يا, يا من كشف الطر عن أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متان نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن ما به دعوانك وأن تعطينا ما سألناك وأن لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِخَلْقِهِ شَامِلٌ وَخَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلٌ وَسِتْرُهُ عَلَى عِبَادِهِ سَابِلٌ لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف وكلنا بلطفك الخفي الظاهر يا باطن يا ظاهر يا لطيف نسألك بقاية اللطف في القطى والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا اللهم إنك أنت العليم بما سبق في الأزل فحفنا بنطفك فيما نزل يا لطيف لم تزل واجعل لنا في حرزه من التحصني بك يا أول يا من إليه التجار عليه المعول اللهم يا من ألقى خلقه في بحر قطائه وحكم عليهم بحكم قهره وابتلائه جعلنا ممن حمل في سفينة النجاة وبقي من جميع الآفات طول الحياة إلى هنا إنه مرعته عين عنايتك كان ملطفا به في التقدير. محفوظا ملحوظا برعايتك يا قدير يا سميع يا بصير يا قريب يا مجيب الدعاء إرعنا بعين عنايتك يا خير من رعاه إلهي لطفك الخفي يلطف من أن يرى وأنت اللطيف الذي لطفته لجميع الوراء قد حجبت سريان سرك في الأكبال فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان فَلَمَّا شَهِدُوا سِرَّ هَذَا اللُّطْفِ الْمَاقِي هَامُوا مَا دَامَ لُطْفِكَ الدَّائِمُ الْبَاقِي إِلَى هَنَا حُبْمُ مَشِيَتِكَ فِي الْعَبِيدِ لَا تَرُدُّهُ هِمَّةُ وَلَا بريد لكن فتحت لنا أبواب الألطاف الخفية المانعت حصونها من كل بلية فأدخلنا بلطفك تلك الحصون يا من يقول للشيء كل فيكون إلهنا أنت اللطيف بعبارك لا سيما بأهل محبتك وبدادك فبأهل المحبة والبداد هصنا إلى طائف اللطف يا جواد، إلى هن التفصلك وعطف خلقك، وتنفيذ حكمك في خلقك وحقك ورأفة لطفك بالمخلوقات تمنع استقصاء حقك في العالمين. إلهنا لطفت بينا قبل كوننا ونحن للطف إذ ذاك غير محتاجين أفتمنعنا منه مع الحاجة له وأنت أرحم الراحمين؟ حاشا لطفك الكافي ولطفك الوافي يمنع عنا وأنت الشافي إلى هنا لطفك وحفظك إذا رعيت وحفظك ولطفك إذا وقيت فأدخلنا سرادقات لطفك واغرب علينا أستار يا لطيف نسألك اللطف أبدا يا حفيظ قن السوء وشر العدا يا لطيف من يعبدك العاجز الخائف الضعيف اللهم كما لطفت بي قبل سؤالي وكوني كلي لا علي يا أمين يا موني فأنت عوني وقوتي وعوني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز آنسني بلطفك يا لطيف أنسى الخائف في حال المخيف تأنست بلطفك يا لطيف وقيت بلطفك الردا في المخيف واحتجبت بلطفك من العدايا لطيف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد مخيف نوح محفوظ نجوت من كل خطب جسيم بقول ربي ولا يعوده حفظ ما وهو العلي العظيم سلمت من كل شيطان وحاسد بقول ربي وحفظا من كل شيطان مارد كفيت كل هم في كل سبيل بقول حصبي الله ونعم الوكيل اللهم أنت القيوم الدائم بتدبير ما أنجدت من العوالم أنت المحيط بنا وبكل شيء هو دونك فبعزتك يا عزيز وبتذل لي لك وخضوعي بين يديك اصرف عني عن من تعيض به شفقة قلبي ضر الأطرار ومكر الفجار وشر الأشرار في الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا وحاب يا ستار يا خفي يا باب يا جبار يا شديد البضش يا قهار يا عزيز أعزني بعزتك يا غفار اغفر لي ما علمته مما ظلمت به نفسي فأنت المنعم المتفضل علي بالكرم يا وحاب هبني نفسي ومالي وولدي وديني وغطني بسترك يا ستاب يا خفيكم بي خفيا يا بار في عفك وكتبني من الاضرار يا شديد البطش حل بيني وبين من يؤذيني يا قهار قهرمن كادني بسوء وغل يده الباطشة فلا تمد إلى يا خفي الألطاف نجني مما أخاف اللهم إني يتواصل إليك اللهم إني أقسم بك عليك اللهم كما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي ليك اللهم اللهم إن حسناتي من أطائك سيئاتي من قطائك فاجد اللهم بما أعطيت على ما قضيت حتى تمعو ذلك بذلك كما قلت في كتابك المبين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لا لمن أطاعك له الشكر ولا لمن أصاك فيما أصاك له العجر لأنك قلت وقولك الحق في كتابك المكنون وقولك الحق في كتابك المكنون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللهم لولا عطاوك لكنت من الهالكين ولولا قطاوك لكنت من الفائزين وأنت جل أعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بذنك ورطاك أو أن تصي إلا بحكمك وقطعك إلهي ما طعتك عت رضيت وما صيتك عت قريت أطعتك بإرادتك وألمنت لك علي وعصيتك بتقديرك. والحجة لك علي فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني وعفوت عني وبفقري إليك وغناك عني إلا ما كفيتني لا تآخذني وسامحني بفضلك وجودك وكربك يا أرحم الراحمين اللهم إني لم آت الذنوب جراءة مني عليك ولا استخفاف بحقك ولكن جرى بذلك قلمك ونفذ به حكمك وأحاض به علمك وأحصاه كتابك ولا حول ولا قوة إلا بك والعذر إليك والإعتماد عليك وأذنك ترحم الراحمين وأكرم الأكرمين تعفوا عن كفير وبيدك الخير وإليك المصير وأنت على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير اللهم إن سمعي وبصري ولساني وعقلي وقلبي وفكري وخاطري وسري كل ذلك بيدك وجار تحت إرادتك وقدرتك ومشيئتك لم تملكني من ذلك شيئا فإذا قضيت علي بشيء فكن أنت ملي فيه واهدني إلى أقوامي طريق وأوضح سبيل يا خير من سئل وأكرم من أعطى وأنت الرب الجليل فارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم عبدا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا طرا ولا دنيا ولا أخرى إنك على كل شيء قدير يا الله يا حنان يا كريم يا مناد يا ذا الفضل والإحسان والجود والكرم والامتنان والقدرة والمغفرة والرطبان والسماح والعف والغفران من لهذا العبد العاصي غيرك يغفر الذنوب فقد عجز عن القيام والنهوض إلى مرضاتك يا علام الغيوب وقطعته الشهوات عن الدخول في طاعتك يا رب كل مربوب ولم يبق له حبل يمسك به سوى توحيدك يا غالبا غير مغلوب وكيف يجترئ على السؤال من هو معرض عنك أم كيف لا يسأل من هو محتاج إليك وقد مننت علي الآن بالسؤال منك وجعلت عزب الرجاء فيك والاستعانة بك والاعتماد والتوكل عليك والرضى منك والتقرب إليك والاستعطاء مما لديك فلا تردني خائبا من فضلك مقنطا من رحمتك يا كريم يا بر يا رحيم وقد جعلت لاسمائك حرمته فمن دعاك بها لا يشرك بك شيئا أجبته وكلما سألك من بركتها آطيته فبعرمة أسمائك عليك وشرفها بك وتعظيمها لديك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خانق يا بار يا مصور يا غفار يا قحار يا رزاق يا فتاح يا عليم من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والشك والظنك والكرب والسوء والارتياب والغلبة والقهر والمكر والغدر وشماتة الأعداء والحساد والبغي والعناد وسوء الظن واليقين وقهر الرجال وغلبة التعين يا من له الأسماء العسنى والصفات الجليلة الحسنى والمقام الرفيع الأسمى يا الله يا حميد يا مجيد يا مبدو يا معيد يا غفور يا بدود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا سميع يا عليم يا عزيز يا حكيم يا قوي يا متيم يا حق يا مبين يا وكيل يا أمين يا تواب يا معيد هب لي من رحمتك ما أحمدك به وأكون من المؤمنين، ومن نعمتك ما أشكرك عليه وأكون من المحسنين وارزقني من لطائف عزك ومواهبك ما أكون به برا تقيا من الصالحين وهبني صبرا جميلا على بلائك ليكون من الصابرين وامنحني شكرا جليلا على حسن نعمائك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 اللهم إني أسألك يا لطيف أن تلطف بي لطفا جميلا لا يدركه وحم الواهمين إلهي قد وجدتك رحيما فكيف لا أرجوك ووجدتك ناصرا معينا فكيف لا أدعوك مللي لي إذا قطعتني ومن ذا الذي يطرني إذا نفعتني وَمَنِ الَّذِي يُعَذِّبُنِي إِذَا رَحِمْتَنِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرُبُنِي بِسُوءٍ إِذَا نَجَيْتَنِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يُمْرِغُنِي İzâ afeytani fâsılnî bimewâhibike ve riftike min haythu ta'lamu imâla a'lam İnneke entel a'azzul ekram Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin in nebiyyi l Ve ala alihi ve sahbihi Amin